بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا البرنامج برنامج أمة وسطة سعدني باسمكم جميعا أن أرحب بفضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أهلا بك دكتور في هذه الرفقة التي نتواصل معها في هذا الشهر الكريم أهلا وسهلا وحياكم الله ماذا تقول يا دكتورنا العزيز إلى جمهور الرسالة في بداية هذا الشهر أولا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجه الله على الخلق أجمعين نبي الرحمة وإمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تحية أزيها لك أخي الحبيب الأستاذ سامي الذي يسعدني ويسلي صدري أن أكون في صحبتك وفي معيتك الكريمة زهاء ثلاثين حلقة نطوف حولها في آفاق الأمة الوسط في عالم المفاهيم وفي عالم التصورات وفي عالم الأفكار وفي عالم الممارسة ويسعدني في مبتدأ هذا اللقاء أن أزجي التحية لقناة الرسالة هذه القناة التي شكلت نموذجا للإبداع والريادة وهي تنقلنا من طور إلى طور مؤكدة المقولة أن من لم يتجدد يتبدد وأن من لم يتقدم يتقادم وأن من لم يتطور يتدهور وأن الماء الراكد يأسن فهي تشدنا دوما بالجديد في عالم مضامينها وفي عالم أساليبها وآلياتها وهي رائدة من رواد المدرسة الوسطية التي عبرت عنها في توازنها في شمولها في استيعابها للرأي والرأي الآخر التحية عبرك وعبر هذا البرنامج للقائمين عليها وعلى رأسهم الدكتور المفكر الداعية البليغ الأستاذ طارق السويدان الذي يشرف الأمة عبر إطلالاته الموفقة وهو يحاول أن يقدم الشموع التي تضيء للأمة طريقها كما أحيي كذلك جمهور المشاهدين من قناة الرسالة في مستهل شهر كريم نرجو الله تعالى أن يجعلنا من أهل رحمته ومغفرته وعتقه من النار ونسج التحية لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد هبت عليهم نسائم هذا التغيير المبارك التي أكدت أن الأم ما زالت بخير وأن الأم مرحومة وأن الأم لم تمت وأن المنح في طيات المحن وأن العافية في طيات البلاء وأن الله تعالى جعل اليسر بعد العسر. فإذا هي تنتفض من بعد موات وإذا هي تستيقظ من بعد سبات وإذا هي تؤكد أن السن التي طرأت على قيام الحضارات ونهضها ونهضتها تجعل لهذه الأمة خصيصة من أن جانب الفاعلية فيها دوما يحركها ويشحذ طاقاتها ويفعلها لما تصب إليه من المثال المنشود فتحية للأمة ولهذه الثورات المباركات التي ردت الأمة عن غربتها الحضارية وعن هويتها الثقافية فإذا هي تنهض من كبوتها لتجدد وتقول للعالم ها أنا ذا قادر على أن أقدم الإضافة وتحية لشباب الأمة الذين هم نص الحاضر وكل المستقبل هم يقودون ويقولون نحن قادرون على أن نكون مبعث فخر وتاج فخار لهذه الأمة نفديها بالغالي والنفيس وبالمهج والأرواح لتحقق الأمة ريادتها المنشودة ونهضتها المبتغاه التحية لكل هؤلاء عبر هذه الرسالة المباركة ونرجو أن يكون في تضاعيف هذا اللقاء وما يحويه من مناقشات وحوارات أن نرمي فيه بسهم في سيرة مسيرة هذه الأمة المباركة وهي تستهدف عالم الرقي لتتجاوز حارة التردي والتخلف الحضاري الذي عاشت فيه ردحا من الزمان وأقول لكل هؤلاء شوقنا إليكم شوق الروض الماحل إلى الغيث الهاطل وقديما قال الشاعر العربي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أبضعي شكرا للمقدمة الجميلة التي أتحفنا فيها فضيلة العلامة الدكتور عصام البشير حبذا لو طوفنا بمشاهدين الكرام في هذه الحلقات ماذا يمكن أن نتحاور وأن نتداول في رأيكم شيخنا الحوار ذو الشيون والأمة لها زوايا متعددة لكن نحن نطمح في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي رحاب الرسالة أن نحاول أن نجلي في عالم المفاهيم من حسر مدلوله ومن قطع مضمونه حتى نعيد لهذه المفاهيم العافية التي غابت عنها فنبدأ بتحرير مفهوم الأمة في اللغة وفي سياق القرآن وفي السنة النبوية وما هي الخصائص التي تتميز بها هذه الأمة عن غيرها وما هي المرتكزات والأسس التي تبنى عليها هذه الأمة ثم نتحدث عن أن هذه الأمة هي حقيقة بمنطق الدين وبمنطق التاريخ وبمنطق الواقع وأن هذه الأمة لا تجري عليها السنن التي تجري في عليها في نهضة الحضارات وموتها وسنتحدث كيف وقع الاختلال في مسيرة الأمة في عالم المفاهيم والأفكار وفي عالم الممارسة والسلوك وكيف انحسرت هذه الأمة التي جمعت وحدة العقيدة ووحدة الشريعة ووحدة القيم ووحدة الحضارة ووحدة الدار كيف تراجعت في كل هذا وما هي الفرص المتاحة أمامها لتستأنف النهضة مرة أخرى فسنغوص في عالم المفاهيم سنغوص في عالم الميادين المختلفة عالم الحكم الرشيد عالم الاقتصاد عالم الاجتماع عالم التربية عالم التعليم عالم الفنون عالم الحوار عالم العلاقات عالم الأمة في داخلها وعالم الأمة في تفاعلها مع الحضارة من حولها كل هذا نحاول أن،, أن،, أن نجلي الحوار فيه وأن نطرق الأبواب دون أن يكون هناك سقف لهذا الحوار إلا سقف الموضوعية وسقف الاحترام لكل الرؤى الأخرى ولكننا نحاول أن نطرق الأبواب الساخنة عسى أن يكون في هذا الطرق ما يوقظ الهمم ويشحذ العزائم ولعلنا نقدم بذلك مع الكوكب النيرة التي تستضيفها الرسالة والقنوات الأخرى أن نقيم شراكة فكرية وشراكة رسالية مع مختلف الدعاه والتيارات والأفكار والفصائل المختلفة تعزيز للقاعدة المشترك الذي ينبغي أن نتعاون فيه وأيضا إحياء لمبدأ الحوار للمختلف فيه واحياء لمبدأ التغافر في مواطن الاجتهاد لنقد لنقدم نموذجا رائعا في هذه الميادين التي اختلت في حياة الأمة وبفضل الله تعالى كما قلت الأمة بخير ولكن نريد أن, أن نفعل هذا الخير وأن نستخرج دواعي الفطرة الحية في نفسها وأن نقول وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسة ونعمة والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحملوا وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا وسنعالج كل هذا من مفهوم الوسطية ومن خصائص الوسطية ومن معالم الوسطية هذه الوسطية التي ظنها بعض الناس أنها تميعا للدين ونسفا لحقائقه وتوابثه استسمحكم في فاصل أمام هذا الحديث الشيق ونواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. نواصل حوارنا مع فضيلة العلامة الشيخ عصام البشير. الشيخ إصام في البداية أشرت إلى جملة من يعني يعني ملامح هذه يعني هذه الحلقات التي سوف نتشارك سويا فيها في حوارنا في برنامج أمة وسط يبقى لنا تساؤل أو يقال دائما أن الوسطية هي البعض يفهمها هكذا أنها نقطة بين طرفين في رأيكم معالي الدكتور ماذا يمكن أن يقدم هذا البرنامج بالرسالة إلى جمهوره الذي يتابعه الآن لعل المقصود ونحن نطوف في أفاق هذا الموضوع أن نستجلي الصحيح في عالم المفاهيم هم. لأن أكبر ما يشيع البلبل بين أبناء الأمة هو اختلال المفاهيم والاضطراب هم. التصورات والناس في هذا بين إفراط وتفريط وتضيع الحقيقة بين الجموح والجنوح وبالتالي لعلنا حينما نؤصل لهذه المفاهيم من منطلق اللغة والسياق القرآن والسنة النبوية وهدي السلف الصالح والتطور التاريخي للمفاهيم ثم العمل على إسقاطها في واقعنا المعاصر نستطيع أن نساهم في إصلاح مناهج التفكير لدى كثير من العاملين في الحقل الإسلامي آه. آه ولا سيما في عنصر الشباب الذي لا ينقصه اليوم العاطفة الدينية المشبوبة ولا الحماس الدافق ولكن كيف نصلح منهجه في التفكير كيف يحسن فهم دينه فهم رسالته فهم واقعه فهم طبيعة المرحلة فهم عصره وبالتالي يحسن تنزيل, تنزيل هذه المفاهيم ولذلك سنتعرض لقضية هذه الوسطية مفهوما ومصطلحا نتعرض لها من حيث الإشكاليات التي طرحت عليها والمآخذ هل هي مآخذ في عالم المصطلح والمفهوم أم أنها في عالم الممارسة والسلوك لأن بعض الناس تحت عباءة الوسطية يريد أن ينسف كثيرا من الثوابت وأن يقضي على كثير من المسلمات وبعض الناس يريد أن يحصر هذه الوسطية في مذهب معين أو تيار فكري معين ولذلك لا بد من العمل على تجلية هذه القضية بشكل ميسر وواضح مستصحب فيه الأمثلة الواقعية التي من خلالها نعالج الاختلالات الواقعة في عالم المفاهيم وفي عالم الممارسات والسلوك بالنسبة لدى الشباب هذه أعتقد أكبر قضية نحن نريد أن الأم طبعا فيها اختلالات كثيرة ولكن أنا تصور أن الاختلال المتعلق بقضية المفاهيم هو من أكبر الإشكاليات التي نعالجها اليوم والبخاري رحمه الله يقول العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك التصور هو انعكاس السلوك انعكاس للتصور ويصح بصحته وينحرف بانحرافه ولذلك لا بد من تأسيس قاعدة مفاهيمية صحيحة يقوم عليها, تقوم عليها الممارسة ويقوم عليها العمل وهذا إن شاء الله ما نحرص على استصحابه في هذه الرحلة الكريمة ثم مطلوب منا أيضا أن نبحث عن الآفاق التي تتعلق بنهضة الأمة لأن الأمة اليوم موجودة ولكنها ليست حاضرة وفرق بين الوجود وبين الحضور الوجود قد يكون وجود مادي ولكن لا يملك من الفاعلية والتأثير ما يحقق به الأهداف التي يصب إليها والأمة بهذا المعنى ليست حاضرة وبالتالي لم تحقق مقام الشهادة لا على نفسها ولا على الناس فكيف نحقق لها الحضور وكيف نحقق لها الفاعلية عبر السنن التي أودعها الله تعالى الوجود البشر. وهذه السنن لا تحابي أحدا صحيح. الله تعالى ليس بينه وبين العباد من نسب إلا الاستقام على هذا الدين من راعها راعته من حفظها حفظته من ضيعها ضيعته علماؤنا يقولون الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام صحيح. إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الظالمة وإن كانت مسلمة فهذه السنن كيف نتعاطاها؟ للارتقاء بواقع الأمة ولا يكفي في هذا أن نتغنى بالأمجاد أمجاد أسلافنا الماضين أسلافنا عملوا وقدموا أفضل ما عندهم من الإمكانات وعلينا أن نجتهد لنقدم لأمتنا أفضل ما نملك كما اجتهدوهم فلا ينبغي أن نقول كيف كانوا ولكن نقول ها أنا ذا هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نجدده في الأمة ولذلك أنا أفهم دائما حديث إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها الأمة عرفت عبر التاريخ مجددين أفراد كعمر بن عبد العزيز عاد الحكم على سنة الخلافة الراشدة وكالشافعي في المئة الثانية نقل فكر عن شوائب الفلسفة التي وفدت عليه لكن كلمة من تدل على الجماعة كما تدل على الفرد قال بعضهم يجوز أن يتعدد المصلحون في القرن الواحد ابن عبد الوهاب جدد في شبه الجزيرة العربية لمحاربة الشرك الشعائري وتنقية التوحيد الشيخ حسن البن جدد في مفهوم شمول الإسلام ابن باديس والإبراهيمي جددوا في مقاومة الاستعمار ورفع الشعار الهوية عبر استعادة اللغة والدين شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال عن نصره أو قال مات فقد كذب أو رام إضعافا له رام المحال من الطلب الخطابي في المغرب، المهدي في مقاومة الاستعمار، هذا جهد لمصلحين في قرن واحد، ولكن نحن نريد للتجديد مفهوما آخر أيضا وهو المفهوم الجماعي، المؤسسي، وبالتالي الشاب اليوم بدل أن يسأل من هو المجدد لنهضة الأمة، يسأل نفسه ما دوري في حركة التجديد وبالتالي كل مسلم يمكن أن يلعب وأن يرمي بسهم في حركة البعث والإحياء والتجديد في الأمة في, كل في تعدد مسارات النفيرة الاقتصاد الاجتماعي التربوي الإعلامي الفني السياسي كل هذه الميادين كل إنسان يرمي فيها بسهم وبالتالي الأمة تقوم بهذه الشراكة المجتمعية في حركة الإحياء والبعث والنهضة ولا ينتظر الناس من فريق معين علماء أو دعاء أو جماعات أو تيارات تقوم بالإصلاح ولكن كل فرد يكون له إسهامه في حركة الإصلاح وبالتالي نوقظ الفاعلية في كل طاقات الأمة ونشحذ الهم فيها تحقيقا لحديث المصطفى وأصدقها حارث وهمام همام إشارة إلى إرادة التغيير وحارث إشارة إلى إدارة التغيير والأم اليوم لكي تستيقظ لا بد وتنتقل من حالة الصحوة فاليقظة فالنهضة لا بد لها من إرادة التغيير ومن إدارة التغيير ولعلنا بين إرادة التغيير وإدارة التغيير نخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يكون عنوانا لهذه الأمة الوسط التي أرادها الله تعالى لتكون في مقام الشهادة على الناس شكراً كل الشكر والتقدير إلى فضيلة العلامة الشيخ عصام البشير على هذه التقدم وعلى هذه التعريف بالحلقات في برنامجنا برنامج أمة وسطة نأمل أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة كل الشكر لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة